يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَّهِ تَوْبَةً نَصُوشًا عَسَعَ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفْتِرَ عَنُكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَلِيلَاتٌ تَجِرِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَلْهَارُ يَوْمَنَا اينالهم يقولون ربنا اكرمنا لنرنا واغفر لنا انك انت الاشيع القدير يا ايمن النبي جايي الكسار ولا ثقل واغض عليهم ايمان جهنم وبئس المصير ذَرَبَ لِلْمَثَلَ الَّذِي كَفَرَ رَحَتُ الْحِمَى وَمَرْعَتَهُ 3 كَأَنَّهُ يَتَّخِذُ عَبْدَهُ إِلَٰهًا فَاضْرِبْ لَهُ الْأَمْثَالَ فَإِنَّهُ فَلَنْ يُغْنِيَ عَنْهُ عَمَّا فَلَن يَذُوقَ مِنَ الْعَذَابِ إِلَّا قَلِيلًا دُخُلًا مَدارِمَ الدَّاخِلِينَ وَضَرَبَ اللَّهُ مِنَ الَّذِينَ عَمِلُوا الْمَرْأَةَ فِرْعَوْنُ إِذْ قَالَت رَبِّ لِي مِن دَبِيبِكَ فَجَعَلْتَهُ جَنَّةً إِذْ قَالَت رَبِّ لِي دَكَبَيْتَ شِجْرَ الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَنِ اجْتَمَعَ مِنْهُ وَنَجِّنِي مِنَ الطَّاغُوتِ جاءنا شخص فيه روحنا فنتخا فيه الروح وصدقت بكلمات قد جاءوا وكتبهم وكانت من ال